ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن ما كثين فيه أبداً ويُذع الذين قالوا استخد الله ولدا ما له به من علم ولا لأبى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آذارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون حَتِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ الرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا أَتَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ ثَلَاثٍ عَدَدًا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 وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه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 كم <تصفيق> لبثتم <تصفيق>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 فقالوا بنو علي بن ربهم الرّبّهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة الرابع كلبهم ويقول يَنْتَهُ سَادِسٌ كَلْبُهُم رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُونَ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً تفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وابكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا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 يغاث وان يستغيث يغاث بما ان كلمه كلمه الوجوه بئس الشراب وساء اثمر تفقا الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا وجو من أحسن عملا هؤلاء لك لهم جنة عديم تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسوار من ذهب ويلبسون فيها بنخضن تسي و استدرق متكئنا فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما لا أنا أكثر منك ما له وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا وما أظن الساعة تقاد إلى ربي لا أجدن خيرا منها من قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفه ثم سواك رجلا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 ووضع الكتاب فتَرَ المُجَرِّمين مُشْبِقين مِنْ مَافِيه ويقولون يا وَيلَتَنا ما لِهَا ذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِر صَغِيرَةَ لا يُغَادِر صَغِيرَةَ وَلَا كَبِيرَةَ إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذوا له ودريته أولياء من دوني وهم لكم عدو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 ويجاد الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق، واتخذوا آياته وما أنذره زواه، ومن أظلم من, من ذكر بأيات ربه فأعرض عنها، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه.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 لك أمراء <تصفيق>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 وَجِي بَلَغَتْ مِنّ لَدُنِّي عَذراء فَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا لِقَرْيَةٍ أهل اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا لِقَرْيَةٍ أهل اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن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 خذ كل سفينة الغصباء، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أي يرهقهما طغيانه وكفرا فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وقرب رحما وأما الجذار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا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 صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرى ثم أتفع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطوع على قوم لم نجعل لهم من دونها سكرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا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 غَالِهِ قَطْرًا فَمَصْرَعٌ أَنْ يَظْهَرَ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا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 لهم يوم القيامة وزلا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياته ورسله زوال